بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربنا ملكنا إلهنا من شر الوتوات الخنا الذي يوسرث في صدورنا من الجنة والنساء